وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمْعٌ عَنَسٌ مَّنَادِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَامِ تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِ لخلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دارا